أعروا الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا ويقيم وينفقون الله الذي خلق السماوات والأرض وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأميه وتخر لكم وسخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ و I don't know. When بَنَانِي <تصفيق> da-da-da تعلم ما نفسي وما نولي بَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا أَعْلَمُهُ وَمَنْ وامد ربنا وتقبل دعائنا وربنا زدني علما ربنا و امِن ذِكْرِي يَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِنَا a banner بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سزى ما ودعك ربك وما قالا ولا لا خيرٌ لك منا لو وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ بلات قَضَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن الشري والسراء، فإذا فرّت فصب، وإلى ربك صلّى. فَإِذَا ظَرَّتْ تَفَوَّفَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قد خلقنا الانسان في اقتن ثم رددناه بَلَسَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلا الَّذِينَ آمنوا في <تصفيق> هو هو ذو بسم الله خلق الإنسان من عذق <تصفيق> اقرأ وربك لكرم <تصفيق> الذي علم بالقلم اقرأ وربك نكرم الذي غلق وال... خیلی اقرأ بسم الله. تو فَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرْآهُ اسْتَغْنَا أرأيت الذي نعبد عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على اللوداء أو أمر أَرَأَيْتَ إِن كُنْ ذَنبًا وَتَوَلَّى ألم يغل ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ونزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام اذا ما طلع الانسان كان الزل الملا. طول <تصفيق> فَلْيَرْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَرْبُدُوا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفر فاسات في العقد ومن شر حاسد إذا خاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم عير Come <laughs> on.